بوك تو نجفن حارم ثلاثة واربعون ثلاثة واربعون از آلت كرد بن في حديقة الحيوان van az تلك هي حديقة الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ ott vannak a zirafok هنالك الزرافات هنالك الزرافات هل vannak a medveik؟ أين الدباب؟ أين الدباب؟ هل vannak؟ az elefántok? einel fiela? Él, fiela? Hol vannak a kígyók? Eljen el helyet? En el helyet? Hol vannak az oroszlánok? Enluszód? Én eluszód? Van. Egy fényképezőgépem. mái kemirat szór? mái kamera szór? Van egy kamerám is. mái kemirat videó? Mái kamera videó? Hol van egy elem? Ene túzsadó batarja? Éne túzad batarja. هول فانناك ا بينغفينيك طيور البطريق اين طيور البطريق هول الكنغر هل اين القرن وحيد القرن أين توجد دورة حمام أين توجد دورة المياه هناك مقهى هناك مقهى هناك مطعم هناك مطعم Hol vannak a tevék? Ejn el jimál? Ejn Hol vannak a gorillák és a zebrák? Ejn el gorillát val homorul vahsia? Ejn el gorillát val homorul vahsia? Hol vannak a tigrisek és a krokodilok? Ejn el numúr والtemásíjah? أين النمور والتماسيح؟